لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسَاكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ قُلُوبُ مَنْ رَزَقَ رَبُّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ فَأَعْرَضُوا فَأَغْشَلْنَاهُمْ عَلَيْهِمْ سَيْلًا عَلِمَ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْنِ مِنْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وهل مجازى إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي بارقنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السعير شيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا بارين بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار من شكور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 وربك على كل شيء حفير قلوا ادخوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال برة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شر وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ ن من